و أ ر و ا ح تطير بجوف طير وتسرح في الجنان م نعمينا إ ذ فزع خوف بجوف في ذعر منعامين الخلائق تراهم وأرواح الجنان يوم يوم آمينين تطير طير وتسرح في الجنان منعمين فزع يوم يوم خوف طير وتسرح في اذا فزع الخلائق يوم ذعر تراهم يوم خوف امنين يوم خوف امنين لهم سبعون حورا ناعمات يزيد الله فيها ا ل م ت ق ي ن ويجعل في قرابته شفيعا وهذا فضل رب العالمين فيغفر ذنبهم ويزول هم ويامن فاتن ي القبر ا ل ف ت ي ن لهم سبع نحورا ناعمات يزيد الله فيها ا ل م ت ق ي ن ويجعل في قابته شفيعا وهذا فضل رب العالمين فيغفر ذنبهم ويزول هم ذنب و ي أ م ن فاتن ي القبر الفاتينا يقال لهم تمنوا ما تريد و ف إ ن لكم بها الفوز المبينا فاجتمعوا كي ما يقال د العودة ما كي تصطفينا لهم ت م ن و ما تريدون ف إ ن لكم بها ف ز ا م ب ي ن ا فيجتمعون يا الله إ ن ا اريد ا ل ع و د ة كيما تصطفينا يقال لهم تمنوا ما تريدون ف إ ن لكم بها الفوز ا ل م ب ي ن فيجتمعون يا الله إ ن انا ر ي د ل ع و د ة كي ي ما تصطى ف نريد ا ن ا ل ع و د ة كيما تصطفينا